Deze is dezelfde manier. Deze is dezelfde manier. Dezelfde manier is dezelfde manier. Dezelfde is dezelfde manier. Dezelfde is dezelfde manier. Dezelfde is is is is is ik ga naar de mensen om die te We hebben een die in de wonen. We hebben een aantal in We hebben een We hebben een in إنه صار يعلم قاطعين إنسان نسيان وإنسان نحاسي، وهذا بريء من مراد النسيان عدم العلم، فبصمة في جاءت بدم نسيان، بينما المراد بالنسيان العلم، لذلك تجد العلم على هذه العبارة أنهم بين صورة النسيان waarom zijn er mensen die mensen die goed zijn? Waarom zijn er mensen die niet goed zijn waarvan de manier van het doen van de taak niet afhangt. Maar als de manier het doen van de taak een taak die de laat je hem tekenen aan de wereld. aan de wereld. We noemen iemand een mannelijk. We noemen iemand een mannelijk. We noemen iemand een mannelijk. We noemen iemand een mannelijk. We noemen iemand إما أنما نافع في حال الدنيا فده فهو من ينال فيه حاله وإن لم ينال فلما أصابه منهما مضره وعليه أن يصلي هذا إلى الله تعالى وأما إذا كان نافع في الوضع فيردك التصليح عنه وقانم من النافع غير مخلص وقانم ثم أقول لك الصلاة في الدين لا لا من الهروب والسلام هل لدينا نفسي هو كان رايك هل لدينا نفسي هو الله سيب كان رايك هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا هل لدينا ولكن على أي حال بما أنه هو الغاصل فعمله عمله مبهوضا والتقرق في مرهوض أيضا لكن يالك في في سورة الجهد في الجهد هنا في الخلافة الدار المرتضاء لحسن هنا من بسخة الدرس والنهي غير فعلي في بجاهليه ما دام جاهل بالمدينه من العيله فعليه المانع من صحت الصلاه فعليه بالمدينه و أن ان المدينه فعليه لانه ما دام لانه جاهل بالمدينه هذا بالسلام هذا سلام في البطوله تمام لكن لا يجري في الوضوء في الماء ولا يجري في الغصب في الماء لأنه هنا في مساله المعصومه المعنوره نفسه هذا العمل و نفسه هذا العمل وهذا ونفس هذا العمل و نفس هذا العمل وهذه يحاول في العمل و يحاول بهذا العمل و يحاول بهذا العمل و يحاول بهذا العمل و مع بهذا العمل و يحاول بهذا العمل فإذا فرغمنا أن النهي كل قد أرسل اذا إذا فرغمنا أنه او أمر اصلا أطول أمر بلاد العمل لا يوجد إن كان عالما بالنهي لا يوجد أي نهي لا يوجد صحاباً بالنهي وإن كان ناتياً للنهي لا يوجد أي نهي والمانع من وجود الامر هو وجود النهي، فاذا فإذا اتبعنا نهي واقعاً على النهي فالأمر لا يمكن أن يكون هذا العمل ، يسعر بنيه من أستخابه العالم إذا كان الناس هو الغاصر إذا كان الناس هو الغاصر يبقى عمله مضغوباً ولا يبقى مضغوباً أما إذا كان جاهل إذا كان جاهلين بمجرد أن نقدم النبي يرتفع فإن كان عالماً منه فإن كان جاهلاً مقروحاً أن يسحوا مع أنما عنه واهرا، بما أن النهي لا يتفع واقعا عن الجاي وإنما يتفعه مظاهرا، بمجرد أن قد من النهي يتفع الأمر، وإذا تفع الأمر عنهم، سواء مثلا عارفا بنهي أو جايا النهي وغيره، فإن إذن على مصاعد الوضوء المكان، وعلى مصاعد الوضوء في أن هذا من جانب ولا أمر به، مما هو برأي بعد النهي من أنه الآن لا أمر به أصلاً فسوار كان عاماً بذنان أم كان جاهداً بالماية ألقى هل هو غير مؤمن في الوضوء الوضوء فكيف يستخدم الوضو أو مع أنه غير مؤمن به أصلاً مسألتنا عن تلك هذه أنه في مسألتنا في الجال هو غير مأمور به، الجال في المعنى في تلك المسألة في الجال هو مأمور به بشيء وهو منهي عنه هناك مأمور بشيء منهي عن شيء رأينا في الامر المانع من صحة التقرب بما هو مأمور به وجود منهي عنه فإذا لم يعلم بالله فلا مانع أما هناك ما تؤثر الآخر حتى يصح التقرب به ولا يصح التقرب به هناك باعتبار المعنوان يوجد المعنوان ويوجد ويوجدهم الا ان الذي يمنعه من صحه التقرب بالام فعليه الناس فما عدم فعليه الناس لانه ذلك لا معنى هنا المامور به هو المنهي يعان في عباده اخرى لا امر بالمقام لا يوجد بالله بالام ان به لا يوجد بالمتقرب انتهي به هم لا يمكن التقرب ولا يمكن التقرب بفعليه الناس لا يوجد عدم الام فاكترضوا أن النهي غير فعلي لكن الأمر غير موجود من هذه النهي نقول هنا بعدم الصحة في سورة الجهل اعتبار عدم الأمر وهناك نقول بالصحة لوجود الأمر وعدم فعليا وهنا إن النهي وإن كان فعليا إلا أن الأمر غير, غير موجود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 المهم أن وجود القضاء لا يتوقف على العلم بالمفصلين المهم يتوقف على العالم المتقوم بعنوان الاباء ألب لا يدخل الصوت بالالتماس بالواحد ولا بالالتماس بالالتين في عالم السكينه هو التماس في الماء والالتماس في, في الواحد أو الثاني لا يشتق علمنا التماسهم في الماء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 إذا كان قاصد بالإرجمات بطل تومه على الإرجمات أو لم يحصل في بطل تومه لقفل بقفل وإذا مو قاصد بالإرجمات تومه صحيح على الإرجمات أو لم يحصل لأن حصول مع عدم قصده يبطله. ليش تقول هذا المثل إلى شاب؟ مع أنه إنما قاصد تومه باطل على كل حال إنما غير قاصد تومه باطل على كل حال ليش تقول شاب؟ نقول من ترى بالشك فينا إذا كذا لم يكن خافضاً فحصل الارتماس فطومه خاطئاً وإذا كان خافضاً وشك في أثر الشكل يجب التفارس ليس نفس البطلان، هذا البطلان باطل، إذا حصل بالارتماس فصومه باطل على كل حال لحقق الارتماس فأنا نتحقق، إنما إذا شك في تحقق الارتماس فإن بنينا على أن الأصل عدم الارتماس فلا تصارع عليه وإن كان يجب عليه السوار وإن بنى على ردون الترثمات ، فكثم عليه الترثمار الأجرى من هناك ستفارة ستفارة. الله السمرة السمرة. من هناك ، تدين في نسئلة وذوب الترثمار لا يفعل الترثمار الرابط يقول كيف يقول يظهر التمر ، أقول له لا ترثم يظهر في من الصفارات لا من جاه في القسم، تبارك من وجود الصفارات لا من جاه ما في القسم في القسم لا من جاه شرط إذا ما في القسم، أن ما قبل أو لم هذا من ناحية على البقاء في استناداً إلى صحيح البخاري في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الوضوء متعمدًا فصلاه هذه يؤكل ثلاثةن او يصوم شهرين او 60 وغفر الله له منها صحيح المروزي إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بالليل ولايقتل حتى يضح تعلم صوت الرحمن مع صوت الريح هذه الطياره يراها تتعلق على جناحه فقط تعقد طاولها في السماء صحيح الحديث عني عن الذي كان رسول الله عليه وسلم في شهر رمضان، ثم يذنب، ثم يؤخر الغضب متعمدا حتى. وهذه الصعاب الأخذ بها لأن اللي كان أنا وأنا مثلك، كانت فعلته، كان رسول الله على كذا وعلى يعني غاير من سيئته ومن ذنبه أن يذنب متعمدا ويؤخر.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 إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطلح جنوبه من جماع غير احتلالين وآخر بين الروايتين أن ذات الكلام كان رسول الله مو قول الإمام وإنما هو قوله عائشة وإنما بتروا إمام في مقام الاستخير صلى الله عليه وسلم خصوصاً وأن العادمة كما يقول في جنوب السبوء استفقوا على عدم الإسلام أننا نصلحاً لتعمل داد على الجنافات على الجنافات ويستريدون من الرواية هذه الرواية الغربة الرواية أيضاً صحيحة الآية الجزن الحاسم قالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل الحجن بسيطة في رمضان في المسيطة فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فقالوا سنسل أو ماسك وأسهل وإذا كنت تقول أن هذا هو وقت أسهل هنا يكون على المتعهد وهذه على الأول. فأخر حتى طلع الفجر لعله أخر الغسل يترهم أن الوقت واسع ثم أطلع الثالث يمكن هذه للرواية على غيري متعامل تجتمع مع تلك الرواية الظاهرة المتعامل وإذا لم تفرح أن ترابط بسرعة هذه الرواية لموافقتها للعامل في على الجنابة عن ذنب إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان رياجة لمضان وكذلك رمضان, رمضان, في رمضان, في رمضان. وقال بقضاء الخضائمين في طبيعة عبد الله السنان إنه سأل أبا عبد الله عليه السنان عن أفرد يقضي سنة رمضان فيجنب من أول دول ولا يبتسل حتى يجيع آخر الليل. وهو يرى أن الفجر على شراء المتعد وأن السبب مع ذلك يحفل لا يصوم ذلك, يصوم, ذلك يصوم ذلك يرى أنه يصوم ذلك وأنه يصوم ذلك وأنه يصوم ذلك وأنه يصوم Zuvak Nibion, sealing is het weerge Bond met�들이 around an самой... Tel van Garanten en je رمضان بل في خطوف الممجوب وردت رواية تطرحت على الاستعميم، ولا صريحة أليم المعلّم تتعني؟ قال قلت لأبي عبد الله أحضرني عن التقوى وعن صوم هذه السلامة الأيام، إذا أجمدك من أول الليل فأعلم أني أجمد، سأنام متعمداً حتى ينتجر الخاجر أصوم أو لا أصوم خطر المدح لا يداس بالاصحاء بالمبالغة المدح، ولكن مع ذلك هو الأحلى. لعل يعلم ثانجي مثلا عند القريح يقول هذه الروايات. وإن وردت في شهر رمضان وقضائده إلا أن العقل يقطع بعدم الخصوصية في شهر رمضان أو قضائده حين يجل استفادة منها العموم لكل قومة واجبا أو كان أو منذي يعني لو شخمتاً هكذا عنده نظرات فلأجل تسعي هذه الشباة الهدفة العقمسة وعن وَأَمَّا الْإِصْبَاحُ جُنُوبَنٍ غَيْرْ عَنْهِ هذا ما المبطر هو المبطر العنبي إلا في قضاء شهر رمضان فإنه يرسل حتى ما حد الناس لماذا لماذا أفضل هذا؟ يعني هذا أجل في قضاء عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يرسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره وصحيحة الاخرى قال كتب ابي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابك لم أغتفل حتى صلح الفاجئ فأجابه لا تقوم هذا اليوم فصف غدا يقول السيد ماذا بالتحاق مستخدم العمد وغير العامين فقضى شهر رمضان الى كتبية السرق عن رمضان إن رمضان يبطل بالعام فضارشة رمضان يبطل حتى مع عدمه، وإن كان الأحواف إطلاقه مطلق الواجب إلحاق مطلق الواجب غير المعين يبطل يعني كل واجب غير معين يبطل في الإطلاع جنوباً ولو لم يكن مجعاً مداناً قد يقول إن كان بالقصد عدم الخصوصي وإن استحيل المطور أن لن تتمكن وردت في رمضان رمضان الى رمضان الى رمضان الى نقطع الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان كما لا الى رمضان الى رمضان كان أو الى معينا أو غير معين رمضان أو غير رمضان للإسلام. رواية عبد الله بن ميمون ثلاثة لا يفترض طاعه. الخيء والإسلام والتكانة. وموثقة النبوية عن الرجل يعتلم بالنعام في شهر رمضان لثم صومه كما هو وفعله. وصحيحه العيس من القاسيس عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحترم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يرتقيل قال لا والله يراه ان الاحتلام غير حتفيل. ولا بقفي بطلان الصوم بالاصباع مبن عن بينما تكون الجنابه ناشئه عن طهر او ناشئه عن ويبقى على جنب المدار أنه تعمد البقاء على جنب دون سبب الجنابه ولا بينا من يبقى مستيقظا او نائما اذا دل علم مع العلم على ذكره وهن يضمن سواء مستيقظ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 ولكن يجب ان يكون هناك مكان لانه يجب ان يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان على يكون هناك مكان على يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان لانه يكون هناك مكان لانه يصيبه الزنابج في رمضان ثم ينام قط إن استيقظ قبل طروع الفجر فإن انتظر ماءً يزخن أو يستدقى فطلع الفجر فلا يقضي ثوم منه هذا جب المطموح وإن لم يستيقظ ثومه باطله جال على أن الإصلاف بعد النوم جنوباً مبطلن مطلقاً عامداً أو غير عامداً إذن عدم الطالب يتجل على البسوان فالطائف يدل على عدم الأطلاق مطلقة أكو طائفة التي تجمع بينهما تقصّل بين معهد وغير معهد صحيحة أن تقصّي عن أجل أصادر من في شهر ممضان أو أصادر في جمهده ثم ينام حتى يصبح مستعد هذا يتبقى ذلك اليوم معهد الذي تجمع بينهد طرس طرس الذي يدل على عدم الأطلاق المطلقة ينظر غير مطلقة طرس الذي يدل على الأطلاق المطلقة ينظر إلى اللي. صحيح الحلبي في رجل نحتلنا أول الليل أو أطفال من قنات الفنان متعندا في شارع نضال حتى أصفر على سبعة رجال ثم يعود. فلا فرق في البقاء على الجانب بينما ذكرنا وبين البقاء على الجانب عند الابناب قبل الفجر متعندا في زمان لا يتأخر له. أيضا أجنبنا عمدان في, في وقت لا يسع الغذل ولا يسع الغذل أجنبنا في وقت لا يسع الغذل أما لو وضع الوقت تينام بقا فتينام صحقونه وإن كان عاصيا في لبنابنا الثالث هذا الموريد له لبصير سيد القيود بالصير وصورتين صور الأول. إنسان من طبعه لا يمكنه تيمانه. طبعا إذا كان مريض أبطل ما يمكنه تيمانه. هل يمكنه أن يكون هناك إنسان لا يمكنه بلا سيئة محا. إنسان لا يمكنه بلغة. يتبع أنه لو أجنى المسلم يمكنه يتريد التيمان. لأنه مريض عادل على التيماني أو غيره عالي. هذا الشق الذي يعرض متواتر هو إنه لو أعلم ما يمكن أن يرتفل هل يجوز له اجناب نفسه والاتكاب بالتمو؟ أبو سعفان أبو سعفان أبو لا هذه سعفان أبو سعفان أبو سعفان أبو سعفان أبو سعفان لا سعفان أبو سعفان أبو سعفان أبو سعفان أبو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 في قابل سمارة أشاريك هل أو هل أن أو ما, ما هو مقصود الراسع، هو مقصود ليس المقصود الراسع أنه يرفع الحجة رفعاً جائياً إلى وليه أرى الحجة رفعاً جائياً إنسان تيمّن بعد أن تيمّن رأى الماء الوقت بعد باقوه يجب عليه فاذا يؤكد فإذا تيمّم رفع الحدث رفعاً راقعياً ورفعاً دائماً كيف يجب عليه الغطب بعد ويجامل الماء؟ هل يؤتمل من مدفقتهم أن يقول الماء من, من مجبب جنابه يعني جيس الجناب ارتبعت الآن ويجب الجناب الماء أردب جناباً يجب الغطب من رقوه هذا لا يؤتمل وهذا مصدر وليس المراد بالاباحيه انه يعني عندما نقول التيمم مرافع مبيع يعني عندما نتطهر على في الطهارات تخطيط هذا يجب على المصلي ان يتطهر في صورة زلزال اما اذا ما هو زلزال على الطهارات فتتيمم مو رافع بالمبيد يعني, يعني انه إحنا أن الطلاع مع عتتيمم مو مشروطه في الطلاع. هذا ما أبغى أقوله ولا هذا ما أقوله. لابد لقلي بالله أن نقول في مورد تتيمم في الطلاع بدون طلعة. إذا لرافق في بهذا المعنى الله وللإباحة في بهذا المعنى. لابد نقول بالله إذا حد هل ان السيوم يرفع الحدث رفعا اقفه و رفعا ماداميا يعني ما دام لم يجد الماء او ان السيوم يوجب الطهاره لكن لا يرفع الحدث من يقول بالرافع يقول بأن المتينم لكات يمين كما أن تتمنق أ 어디 هو الصهارة ما هو mala تقاله الحظ dont الله لك السرات أحد ول섯 الموظف أنه لا أو قوله مثلا إ´ن رب الماء ورب الصعيد واحد لا تقول التي عرضها إن رب الماء ورب الصعيد واحد من السراتμο علىILY في هذا يقول و في واحد يمن عشر سنين من 1000 قطبه يفتي عن أنه يقوم قام الماء فانزلني يفي ان الشراب 1000 ظاهر لا بد ان هذا الذي يطلب الراعي فما ان تقول يوجد طول ما صار كذا ليرتقي الحد رفعا داميا يعني ما دام لم يجد الماء فان وجد الماء نلقى عند هذه يريد بذلك عمل يوجد بذلك مخصوص بذلك وخص بين انواع الربط بينهما لذلك يميل موجهتها لجانب الادله لكنه لا يصل حد طيب كيف تسمى انقطاع الحدث او قد توصف انقطاع فك ذلك على سواء في مقامنا هذا إذا قلنا إن على الراف أردت فعل الجنازات فلا يذكرين أنه تعمد البقاء على الجنازات. إذ ليس المراد من جناز الجنازة التكويني المراد من جناز الجنازة الحادثي يعني حادث الجنازة المفترض وتعمد البقاء على حادثي الجنازة وتعمد البقاء على الجنازة التكويني مراد من جنازتهنا حادث الجنازة. فما إن قلنا بأنك لم رافع الحادث أو تفع الحادث من وإن قلنا بأن السيكم لا يرفع الحجم ولكنه يوجد بعنوان الصهارة مصار الصوم الصهارة فيه المصارف إذا على الكرب الرابط والقرب الإباحة لا تصدق ها؟ نقول أكثر؟ بل سيدنا سيدة الرابط ويد المعالجين شئر أن المتشرع يجعبون ألف في وقت مثل يقولون أنه لا يسع الغض ولا يسع فقط لا يسع الغض يسع فقط السيموم والزوجون في سماءهم هو في القفص يحمل القفص على هذا، فعلى يحسب من حمل النظر عن سياق الغشريعة. إحنا نقول هذا المفهوم. أنا الأدل الشامل للموضوع. أدل كون السيموم رافعا أو مبيحا شاملا شاملا المقام فلا معنى لم تنصه. الثاني أنه لا. هذا الإنسان هو معاجل عن الإنسان. إذا يجلب نسل آسل، فهو متعزين. ما ماك عاجل منه؟ إنه ناس هو عاجل أساسا عن استعماله الله. فهذا يصبر أنه يجلب نسل ويجلب نسل في مقامنا هذا معاجل عن استعماله الله. هل يجب أن يجب أن يحجز نسل؟ أن الوقت مواسع. سأ순به Workersif. كل According to the python Report HE giving chapter ¨ يتعلم الاشيتي. <سؤال> لو last نفس المكان the last event in the second event يستمر nesteć Fuß Yang qualそれ عدم الوجدان يعتذ لا عدم الوجدان fact that is not department about ما fact that this was ما wages. content. عل ì fatto agiving a buenas fact Wednesday night Harmon is like gentlemen muskull women was this Liberty Overwatch. lkma I'm traveling to the ademi of Pat لو تيمت لا برأيه لا إذا لم تبرم علامته يأتي فصوم من الصلاة يوم الصوم مع اللقاء على جنادس عنده إذا قال ففلاشلون إنسان باقي من وقت الفجر والعصر مقدار طلبه مني أربعة آلاف هل يقدر في يوم أجندنا سهو عبدان يقول يا كيادنا ويطلّي وصلاحه ما يعني هنا بزد الصلاحة؟ فحيحة إذن يقول الصوم؟ يعني أجلة تقول هنا التعجيل؟ إذن يقول صورة التعجيل؟ يقول بأس بين الموردين أنه هنا توردت إذن رواية في باب المستحضاء ولا تُسْرَقُ الصَّلَاةُ بِحَانٍ فاستفدنا من هذه الروايه ولا تُسْرَقُ الصَّلَاةُ بِحَانٍ أنّه شنوه؟ أن الصلاة لا يجوز تركها تلسان لم يجوز تركها أقول نقول بما ان الصلاه لا يجوز تركها أولاً قدر وبما أن الصلاة مشروطة بالطهارة لا فلا جعل الطهور. والطهار المائي غير ممكن في حقه لأنه عجز ونفره عنها فنستكشف من ذلك أن الصلاة أن الطهار السرابية يفرع علىك فأهمي كون السيموم مشروعا في حقه من, من ذلك يفرعون من ذلك يفرعون من تفيده؟ حيث يقال لأنه يفرعون من المسلمين فالتفيد من هذه المخدمات أن الصلاة لا تستطيع أنت وأن الصلاة تفرق للطهور والطهور الذي متعدد، فنستكشف من ذلك الطهور السرابي هو النار. هذا اختلاف فلا مضيع وقام الصيام في المتعلم ورد أنه من لم يجلس متعمدا يقول هذا أجد متعمدا من ان قلت ان هناك هذا بد ان يجلس فلا بد ان يجلس فلا بد ان يجلس فلا بد ان يجلس فلا بد ان يجلس فلا بد ان يجلس حول الله يرضى علينا فوق الخلفنا والثيات ت clinician خضيه يعني الحеровة مراحل كثير فت确ب شبلي راجوا واردت المسضحذاً ولا تترك الصلاه لأنه هو المنع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 هذا أول ثانياً على فرض مدودة هذه الكبرى خب لا تسرك الصلاة قال غير في فرض اجتماعي سرائطهم لا تسرك الصلاة فرض اجتماعي سرائطهم مو معلوم الشرط ما تحقق ليس الشرط هو الطهور الطهور الماء الماء لا يستطيع وضيق الوقت غير مشروع يحقق لأنها جلدتين من قائمة لا تسمن والشذ والمشروح عدم عنده عدم تطهير لا تترك الصلاة بحال إنما تأتي في صورته وجود شق الصلاة وإنما عدم وجود الصلاة أو تحقق وجود هذا الصلاة ما علمنا. ولذلك الإمام الله يسجن في فاق الصورين مو عارف. فاق Laat het even. Wat is dat? Deze is de laatste. De laatste is de laatste. De laatste is de laatste. De laatste de laatste. De de en de في إسراء الإسراء أو إسراء أو إسراء أو إسراء المطلوبة ضمن أن دعني إسراء على الغتلة وقلة المطالعة؟ أذّهو لا إذن أدلة وارد ما يمكن ترسل إذا أكفت الآلوم وإذن إذن على هذا المطلاء لا تسراء وإن فقدت أما أنه إذن روايات تدل على ذلك ما يبطل الصوم بالبقاء على الجنازة متعمدًا كذلك يبطل الصوم بالبقاء على حدث الحيض والمساء إلى بلوى الثالثة فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليه الأكثار أو السيمم وما أعترف الأكثار السيممم عن ذلك يبطل الصوم In het geval van het een in de regio heeft, het is een heel belangrijk punt. Het is een heel belangrijk punt. Het is Het een لما ان تنفسك في رمضان حتى تنفسك عليها المطابق أشكل على هذه الضواريات لأن ضوايا في لطريقها عديدة حتى المسرطان ما هو طفحية فهذا مستخدم في الانتماعي يجيب عن هذه الضواريات شكرا واحدn ان cues إسم الله member ولو lam glucose الأي benim في الكتب التخزن mouth пис الجواب السامي عن هذا بصر صحيح ان النظار amount talks ولكن ورد علاصم مبتعية في هو في التخزن انها حجو ونحن نتعلم أنهم تقفلها. ونحن نتعلم أنهم تقفلها. ونحن نتعلم أنهم تقفلها. سيدنا نقول هذه الرواية لأن هذه الرواية الواقع في كتاب الغيب أنه عن خادم الحجيث عن خادم الحسين بن روح خادم بن روح عنه أن الحسين بن روح سئل عن كتب الشلمراني فأجاب محمد الشلمراني أقول فيها ما قال العثين في كتبه خذوا ما رواه ودرجه هذا رواية عمه عن خادم الحسين بن روح أنه سئل الحسين بن روح خادم الدين من وراءه لا موصى ولا مبعوث. أقول رجاء أيها الناس. ألم عن خادم الدين؟ فبذلك مجرد كون مثل في أواية الاستجاد. الله. وارجع عن إتحاق النبي هوب إتحاق النبي أقوم محمد النبي عندي والكلاب صاحب ذلك أمهنهم إلى أخذين أمر أخذ آخر غير مباح هوب هو النبي هو محمد النبي صاحب ذلك أمه أخوه زير ما كان أخذ ليه ما تري أنه هذا متفتح الله من الله ممكن, ممكن أن تموت ولكن مع ذلك تردوا على هذا المكان ضمد إجنو مثل ما وثمان ما تستطيع التحقيق إذن طريق آخر لثيثيث أنا طريق ليس كذلك وهو أنا إذا عدنا كتاب وهذا كتاب له طريق طريق صعيف طريق إذا كان شيخ الطريقين ولكن المسلمون في ان المسلمون يقولون كتاب المسلمون الشيخ ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان المسلمون الشيخ ان المسلمون يقولون ان المسلمون يقولون ان شيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان واحد وهو ان بن محمد بن المسلمون يقولون ان المسلمون ولا يقال أنه روى رواية غير صحيحة بالنجاشي رواية صحيحة قدام الشيخ محتضا هنا إذن نجوب بحث لطريق الشيخ إلى الهتاب لا يبرمد ما دام شيخ الطريقين واحد وهذا شيخ الشيخ هذا روابك سلام فلا نحالة إنه إذا روى رواية صحيحة كان وروى نفس الرواية إلى شيء وإن كان طريق الشيخ بعض... لا, في طريقه إلى شيء ضعفون إلا أنه في نص الرواية صريحة عند كتاب الرواية صريحة على سبيل الصريحة ما دام الشيء روايتين والطريقين صحيحان <تصفيق> لأن الضعف مو في بين شيء وبين أحمد بن محمد بن عبد الضعف من بعد أحمد بن محمد بن عبد الله إلى الإمام <تصفيق> مواضح وبناء على ذلك نقول بأنه الرواية ما تبرا وتدل على أن النفاع على حديث وعلى قول أن الرواية ما تبرا إلا صحيحة علي من الجيارة الواردة المسحابة وأن النفاع إذا فردت المسحابة فردت إلا فردت المسحابة يلتل فيناها بشكل دوست فالحق المنظم أولاً المسلم هو مسلم بفاس هذا المسلم بفاس بفاس هل بفاس على بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس على بفاس التي بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس بفاس يعني سبب بفاس بفاس بفاس عند بفاس حفوثاً وأن الغالب في المستاذ عامل أن لا يحضن لذلك هناك روايات متعددة أن الاتفاس حيب محتباً إذا اعتمدنا على هذه روايات ونسترق الأحكام على أحكام المستاذ المستاذ الموحيد المحتبية وإذا لم نحتمد على هذه الروايات، فما لم يأتي المعلوم في الروايات الغالب وضع حيثان دهار ولا محانوة فيهم لا يمكننا في حق المستاذ بالحيب إلا من ذلك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 والظاهر اختصاص القفلان بصور رمضان أعمد البقاء على حدث الحيد أو حدث النساء مبتل للصور ولكن في حسوس رمضان ولا يعمد أي رمضان باعتبار أن النسوء بعد رمضان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 و ظاهر قولهم عليهم السلام نقدم ما فات ان القضاء متحد مع الحذاء في امام الخصوصيه كلها تخصصي لهم جميع فان هذا داخل يوضح على وقت ظاهر قولهم نقدم ما فات القضاء متحد مع الحذاء في امام الخصوصيه فبما انه حدث الحيض مبطل بصيام شهر رمضان سيكون مبطلا بقضائه الاثمان ولكن الجواب عن هذا الاشكال من انه هناك خصوصيات مقومات للطبيعة وهناك خصوصيات مقومات للصحه أهم الفصوصيات المكونات للطبيعة المثالية يعني مكون للطبيعة الصوت بحيث دونها لا يكون الإنسان صوّماً هذه التي نستفيد منها الصوّار يصفها المثاليين لا يوجد صارم. وآهره أنها مقاومات لفضيع الصوت. هذا يبدو مدرعاً تلقى وعندما يتحدث مع الواجد وعندما يحيط من مقاومات في أنها مقاومات لفضيع بينما في الجنابة في حدث الهيد في حدث المثال، وآهره أنها مقاومات لصوم رمضان للتصفى لا يفضيع طبيعي. فنحن نسلم مع هذا القائل بأن ظاهر تقضي ما فات كما فات اتحاد الخضاء مع الأجاب في تمام الخصوصية لكن في تمام الخصوصيات المستقفة بأكل القبيعات وأما الخصوصيات المستقفة بأكل صعب فليس هذا ظاهر من العديد فلا معنى فلا العديد فلا مانع من أن يقول لرمضان أحضر تقصر لا تقضي للخضاء وللخضاء إذا قلنا من الأحضار الخاصة لرمضان، تغمتنا الهج أنه لا يجيه بعد الإصباح فيها رمضان، الإصباح من دار تغمت الهج وهذا لا يجيه فيها هو العكس أيضا الإصباح يجيه بس في رمضان، لا يبتل الثوم إذا لن يكون عن عمدين بينما الإصباح يجيه بس في الهج يبتله وإنك يبتل عن عمدين فلا مانع من اختصاص الصوت او قضائه في أحكام لا بسرعه الاحقاق فهذا الوزن التعليل غير التعليل ومن كان الاحراق من باب الاختيار الحاق قضائه له. سيد ابن البيغين رحمه الله تعليق يقول بل الحاق رجل لا يخلو عن وجهه لعله مقصوده بالعتبري لها ان ظاهر تقريبا فاشرقنا بحال تفرقنا بين الطبيعة الطبيعه و الثياب الخاصه السيد الامام يقول الاختيار بل مطلق الواجب للمنذوب ايضا وأما لو طهرت قبل فجر في زمان لا يسع الغسل ولا تجبنه أو لم تعلم بفهرها إلا في زمان لا يسع حتى دخلتها فصومها فان عدم التعمد المفطر هو التعمد فإذا كانت لم تعلم بفهرها ربت عمد أو علمت والوقت لا يسع ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المكان بالمقدمات يمكنه ان يكون في المكان الذي يمكنه ان يكون في المكان الذي ان يكون في المكان في المكان الذي رمضان مع يكون الوقت المكان يقول يمكنه في المكان الذي بالنسبة لرمضان ما علمت المكان إلى يمكنه ان يكون في المصري رمضان إذا لم تعلم أن يقرأ إذا لم صحيح فأنا لم تتعلم في قضائش أهل رمضان لماذا؟ لأن في الإبناء يطير القضاء يطير حاجة الحياة على حاجة الحياة كما أن من أصبح في قضاء شهر رمضان وهو جنوخ يطير صومه فذلك من أصبحت وهي حائب في قضاء شهر في رمضان يعني يجعل حدث العيد كحدث الجنابات إذا سبث في حدث الجنابات أن من أصبح ووضعه يدفل قومه الحضائي فالآيث من أصبحت وهي لم تبثل من, من الحيد يدفل قومه الحضائي يجعل حدث العيد كحدث الجنابات باعتبار ورود النسوط الواردين امرأت صارت جنوباً فجاءها الايس قال جاءها ما هو اعظم منه اذا من النصوص يجعل الايس أعظم من الجنابات جاءها ما هو اعظم منه فاذا اعتدت امر للجنابات يفقد الايس بطريقه اولاد مقتضى هذه النصوص وسياتي بها نفسه لها سيد المليجان رحمه الله في التعليق يقول الواجب المعين واما في غيره فمشكل حتى مع السياره يعني يريد ان يقول اذا لاتعلم بطرقات الليل حتى دخل النهار فقومها صحيح في الواجب المعين اما في غير الواجب المعين يعني في الحضاره فمشكل حتى مع السياره ليش يعني يستفيد ما يستفيد لانه كان كما بمسرح المبادئ يدخل المبادئ ومسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح هذا العلم المسألة المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح المسرح الارسال النهاري الذي للصلاه بالنسبه للمستحاضة إن رواية رحمه صحيح علي بن هزيله قال كتبت اليه عليه السلام امراه طهرت من, من حيضها او دم كاسها في اول يوم من شهر رمضان ثم انتحاهم كان خلق المستحادات فصلت وطاما شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحادات طرف يطال ربع المستحادات معنى تعمل المستحادات من غير أن تعمل ما تعمل المستحادات من الغرف بكل ملاكاين هل يجيب قومها وصلاتها أم لا فكتب فقضي قومها ولا تقضي خياته لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر طاقتك عليه السلام والمؤمنات من ذلك الهدالين هذه الصحيحة تجلّة بها على أن المستحاض إلا لم تغسك الأغسالها المشروفة صلى الله عليه وسلم أقضيصاً صور جعل الاستثنال والرمارة أولاً لأن الرواية تضمن التقصير لا يقول لها تقضي صومها ولا تقضي صلاةها من المعلومة الضرورة للإسلام أنها أدصى أن, أن المستحادة تقضي صلاةها فقوله تقضي صومها ولا تقضي صلاة يجتمل تقضي صومها يعني عثم لا يقول لي أحد وكيف يتبع الإسلام؟ أقول لا يتبع فيها فقرس لا على عدم القول بها لا يعني عدم بطلان فقرة البطلان تقضي سؤالها مأخذ بها لا تقضي الثلاث ملاحظة المشتراء الثاني أنه النص متضمن إلى أن الزهراء كبيراً في ذلك مع أنه معلوم بالتواتر أنها سلام الله عليها لن تركبراً كاماً يعني لا حيض ولا استحارتان وأن جسميتها مثلاً بالطاطباء أو بالمثيل بذلك لأنها خطبت من الآية إن جواب أنه وإن فأبل عيلة من سيد الزهراء قضرت لغيرها لأمنا يعني أمر فاطمة لون ساهمه بذلك لعل أمر السيدة الزهراء لغيرها يعني لكي يعمل غيرها لأمنا فيها أو أن المغمور فاطمة بالأبي طبي مثلاً إن فاطمة الزهراء او انه كما في روايه العباده وروايه ان لا يحضروا الفقير دافئه قال يقبر المبتدا من مساعد بلاده ما في الله على المهم إن انه ماذا يستفاد من هذه الروايه هل يستفاد منها الشذوذ بالمستحاظه الكثيره والمستحاظه المتوسطه او المستحاظه المتوسطه إذا لم تقتسي جبت صومها أو أن الامر خاص المستحارة فيها. واضح التحديد. تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاة بل واحدة لكل صلاتين. مع المستحارة وصليت العروس في صلاة فقط. وهاي إذا نقول من ما تعمل المستحارة من الغسل لكل صحابة كبيرة هي محيطة وعلى رسولة كل صلاة فالواو الرواية الكعبير أنها نظرة من الصحابة الكبيرة فمي معلوم من الوسطى إذا لم تقردوا وغيرتنا وهو نغير سببه هذا نظرة من الصحابة الكبيرة هذا الأمر الأول، الأمر الثاني للأقسان هذا الأمر خاص في الأقسان النهارية أو الأقسان النهارية ترجل أن هذه المستحاضات اغتسلت للفاي واغتسلت للبغران، اغتسلت للأقسان ولكنها لم تتصل البارحة لصلاحي القهر المستحاض Hadden we ons niet helemaal in aangeslaagd in van de Israël? Je kunt zo mannen leon. dat het zo van leon. En Lady, lady, lady, lady, lady,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 يقول على الاقوى الارسال النهائي التي للصلاه اما لو لم تقتصر في الليله السابقه يكون سوءها يوم باطلين جدا ومنهم صومهم جدا ومنهم جدا فانه يدعي ثم الصحابة فطلت وطامت لندير ان تعمل ما تعمل المستحابه من الغسل لكل صلاة صامت من غير أن تعمل من الغسل لكل صلاتين يدعي انصراف النفس إلى أنه يعني من غير أن تغتسل الغسل الذي في صورها مو من الغسل السابق على صورها إلّا عن انصراف فصامت دين غير ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين يعني من الغسل لكل صلاتين في صوعنا هذا استطاب الله من صوع يومنا لكل صلاه ولدار الار الغسل المعارض للصلاتين واحد بينما وجب له الغسل صلاتين وهذا لكل صلاه ما بالغسل ولكن هذا هو مسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد التي المسجد من المسجد من المسجد هل أمن صوم هذا اليوم مسروط بشرط متأخر وهو الغد في الليلة التي تأتي؟ فالغد في الليلة الآتية كما هو شرط في صحة صوم اليوم الآتي شرط في صحة صوم اليوم السابق على نحو الشرط المتأخر أليس كذلك للناس؟ لا من الغد في لا قهر من الغد لكل ثلاثة wij waren niet in de rotsen die ze laten en de management en wat is de meeste actie. Waarom kunnen zij niet naar boven is er dan? het de de معناه ان الغصن في الليله الآتية شرط متاخر لصوم اليوم التالي شرط المتاخر نفس عنوان الشرط المتاخر وان كان يمكن عقلاً كما حدثنا ذلك في الاصول لكنه سعيد الغصن عرفا يقال صوم اليوم مشروط بشرط متاخر وهو الغصن في الليلة, الليلة. صحيح أن الشرط المتأخر مبتدى عقلاً لا ما يعامل لكنه بعيد للعقل لذلك دعوة شمول المر للغوة في الليلة الآثية معناه دعوة شمول النب للشرط المتأخر والشرط المتأخر أمر بعيد عن ذهن العمر لذلك يقول النب منترطاً عن هذه السلطة أترابت؟ إذا المال عندنا للغوة في الليلة الآثية لا يعمل لا daar is het niet. We kwamen tot het feit dat het daar de Sahara was, en niet op het land van de Arabieren. Dit is wat je ziet bij de akwar. Je ziet bij de akwar, dat wil zeggen dat het erop is gepakt, en dat het daar de akwar is. De الاغفال النهارية التي للصلاه هنا ولا يترك الاحتياط باتيان الليلة الليله الماضيه نعم يكفي عنها الرسل قبل الفاجر باتيان صلاة الليل او الفجر يعني لو لم تعتقد بصلاه المغرب صلى الله عليه وسلم مم. بعدين التفل بعد إما الليل؟ إما المغرب المغرب لصلاة الليل المهم أن تقتتل كل ليلة المغرب سواء كان لصلاة المغرب والعشاء أو كان لعمرة خاصة لصلاة الليل أو ما المهم أن يسبق على غسل الليلة الماضية هذا يعتمد على شنو يجب على أنه يستحيل من الناس هو هارضة يستحيل من الناس من المدار على الغاسر ثم السحابة تطلت وصارت كالرمضان ويلاد من غير أن تعمل ما تعمل المستحابة من الغاسر لكل فلاكات ما ليجول صومها؟ قد تقضي صومها ويلا تقضي صلاكات يستحيل السيئة قد تقضي صومها إن أنه ألي. الواجب أو وجدت ان عنوان الاعلام لست ارى ليس لست ارى الاعلام لست ارى الاسلام لست ارى الاسلام لست ارى الاسلام لست الغسل الاسلام لست ولا الغسل معه في ملاط ثلاثة أنس. لأحتمال الأول أن نقول الشاب هو الغسل. إذا الشاب هو الغسل، وتسلى في صلاة الغضرين، عقب صلاة الأشاعين أو صلاة غسل، قال هو الغسل. حتى إنها... في النهار منين صلاة الغضرين؟ في غضين هذا ما غسل هذا لماذا؟ لا الغضرين. قال النهار بعد daar volnaden de stafers, maar bedenken ze dit dan niet? Yt die woorden Muslim, yt de hal. Dus te laat zijn de heidenen, israëlen, want ze hebben We gaan het nog من الغصب كل ثلاثة مو أن المعتبر هو الغصب المعتبر الغصب بس هذا هذا أمرا أنه ليس المعتبر الغصب مع ثلاثة تقول الغصب ثلاثة ليس ما صليت أو ثلاثة بدون ما صليت الغرب من أن تغسل إن الصلاة، لن يمكن أن تغسل شرور تقليل فالشرك ليس هو الغسل وليس الغسل مع الصلاة وإنما تغسل عن الغسل فلو تصاود قبل الظهر لصلاه الصبح او قبل الظهر لصلاه الظهر بما يوجد الغسل فترى كفي الغسل قبل الصلاه ذلك في الصلاه لو تصاود بعد الصلاه هذا الحق اللي تصاودنا بعد الصلاه ما متعارف عليه بل الغسل ترى الغسل وقع الاستعارة ما جاءت إلا بعض صلاة الصوم لم يبطل الصومها ليش لم يبطل الصومها لأن المدى لصحة الصوم على الغض النصف لا المقصود النصف لا وقع في غير الاستعارة فليت لكن لو قرر أن المدار على الغض لابد نقول هنا شدوا بالمرق <تصفيق> فهذا بلي بلي بلي بلي بلي بلي مدار على ما هو على الغسل الصلاة كي، وقلنا مدار على الغسل صلاة فراغ الصلاة وقعت فيها حال الاستحاضة ما قالوا ذلك إذا قل المدار على الغسل المدري قل في النهار غسلان وفي الليل غسلان نعم يقضي عنها الغسل لم يقبل يقبل على الأقوى نعم إذا تسرد قبل الفجر بأي غاية Sapha, Soma, de Alwah. Alle belastingen op Alwahs. Vraag. Vandaag zijn diegenen die vragen. En als niet vragen, is het niet zo. Als ze vragen, dan is het zo. Als ze niet vragen, dan is het niet zo. is niet is niet is het niet vragen, is niet zo. is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet لأن لا تقضي مومها ولا تقضي فتا لذلك أين استفدتو شرط صحة الصور الغسل مبقى لأكيد؟ لو كان هذا التعبير وعارف لكلام الإمام، استفدنا هذا لذلك هذا التعبير ليس لكلام الإمام، ولكنه أرد كلام السائر ولا أرد أنه مدام، وعارف لكلام السائر كأن مسئول الإمام مسئول بلجان، برهم كلها على أنه أنتم تتفيدون أن المعتبر في صاحب الصوم الغرس الستة وعشرين لذلك يعمم للقناة النهارية والأبد المجهول. وذكولم بأن المعتبر الغرس الستة لا الغرس ولا الغرس العشرين. هذه الاستفادات لو كان هذا التعريف في كلام الإمام علي عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى روايات المرد في ذلك. فإذا رجعنا إلى رواية الوالدة إلى الاستعابة فأين صدر الاستعابة أن المدار على الغور؟ المستعابات تصلب إذا تتلث <متحدث> سواء كان الغسل تلبيت الأذان المستعابات يصح منها أن تصلب ذهرا إذا سواء كان الغسل له nu is het niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is niet. is niet. Deze is niet. Deze is niet. Deze is maar het gaat hier om een stachelaar, het is en de stad, en de stad, en de stad, en de stad, en de de en de فهذا لا يحتضر الإسلام كلا بغصل الليل الماضية بمعنى أنها لو صرفت الغصل لإسلامية تنجر في قومها إذن رسول في هذه الصورة تقديم غصل الغجاج قبل الفجر ثم من عادته للثلاثة إلا ما يعني عدم اللي الليل مع قبل الفاجر ثم تقصف الرسل الثاني للفاجر إلا إلى أن يتكينه وحفظون ما تتكينه ولا يجب تقديم مغسل المترسطة والمبيرة على الفاجر وإن فأنا هو الأحوال نجلنا المدار على أنه المعتبر هو للرسل لخلافه درج ما صدق في الا تقصف ما صلوا ثلاث فجر إلا بعد ثلاث فجر فما ثلاث إلا بعد <تصفيق> لأن البقاء على حد الاستحابة مو ضد صحة الصوم يعتبر في صحة الصوم أن يكون ثلاث الفجر عن غسله مو يعتبر في صوم المستحابة تقديم الغسل على حد الاستحابة نقول يعتبر في صحة صوم المستحابة عدم البقاء على حدث الاستحواذ مثل حدث الجدار مثل حدث الحيوان. يعني بالله رزق تقليل الغسل على ثلاثة، على واحد. وأما إذا قمنا ألمو اعتبار في صحته ونسحب ألغوث للثلاثين، مقاربة تقليل. وإن كان ذلك بعد الجلسة. طبعاً، إذا كثرت أن الفجليات هي حيث لا يفصل بين الغسل والصلاة، يجب علينا؟ و الا فهو الى قل تاخير الا اذا اعاد الغزو يعني ظاهر النصوص تاخيران الصلاه العرس و يجب عليه اذا اخترت قبل الفجر ان تعيد الغزو بصلاه الفجر اذا كان بعده وقمت به المساله الخمسون الاقوى بطلان صوت شهر رمضان in het sjean rusten de genades. 'Lijkt' voordat het is, 'heeft' m'n dag. Als ik de niet heb, dan is het niet. Als ik het niet heb, dan is het niet. ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik هو غير مخلّف لأعطني تجعلنا في المسيح, المسيح. هو غير مخلّف بل يقولون؟ غير مخلّفاً في الرسل عن الجنابة أبلقه أيضاً فلن يقولون حديث الراب كأنه الراب لا حديث الراب يقول لا يجد عليه أن يرتفر لا نوعب أما قوم يرفع وجوب الغرق فهي تمتلك المسحر فليت وحين يمدها مقامه الصحابه الصوم ماذا يرد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صحيحت الحياه فتلا ابو عبدالله عليه السلام على حتى قال عليه ان يقضي الصلاه والصلاه Hannoune. Rabat. En de achtste dag, geen maand of is de wazib bepaald bij hem, en ik kan het afvragen. het فما أن الاقوى عدم إلحاق غسل الحيق والنفاق لو نسيتهم غسل الحيق والنفاق فأس وعندما تجنون فلا يمكن إستعبير الحيق والنفاق وإن كان أخوى إلا ليس جنادي هذا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 alle betoveringen van het afgelopen en het toekomstige. Wat inmiddels lagelde van het laatste deel, na de ene de andere kant, en en aan de andere de andere kant, de وكذا لو كان يتوسط من حتى الواقع لكن ترك الغسل حتى ضاق الواقع فانه يجب عليه التيمم وما عليه التيمم في هذا الباع لا بد من التفصيل وان يقال هل ان المانع من صحة الصوم نفس الجناب او حدث الجناب ثم هل النت يبمو رافع أم نتيجه فاعدنا في المقام وفي القول الاول ان يقال بان المانع من صحه الصوم نفس الجناب الواقع ja, en we hebben het over de verhouding van het verhouding het verhouding van het verhouding van het het verhouding van En dat is de reden waarom het sejm niet in het voordeel van het sejm niet in het voordeel van het sejm niet in het voordeel van het niet in ثم أنه مرافراً للجنابة الواقعية حتى على هذا القول يمكن القول لا، حقاً لأن المانع من صحة الصوم تعمد البقاء على الجنابة الواقعية وهذا الإسكان المخصر إن كان, كان وما يقدر أن يكون مخصرًا وهو مخصرًا لنهجين؟ يجب أن يكون مخصرًا عنواني عن الزالت كل الجنالة لا زالت لأنه تهم بيقى على أن تهم مضيئ يكون مزالت على الجنالة هذه الجنالة لا زالت هو جنالة ما صدق عليه أنه متحمل هو تعمد البقاء على الجنالة الواقعية وهذا الإنسان المضطر بأن يترمم لا يقال له متحمل على الجنالة الواقعية حتى يترم إذا سواء نقلنا التيمم الرافع او التيمم النبي هنا لو قلنا بان المانع من صحه الصوم هو الجنابه الواقعيه ماذا عليه الصوم هنا هذا بالنسبه الى القول الثاني القول ان يعني هو حدث وآمر النسوء ما نحو الجناد هو جرين أجناب تعديلت له أجناب وهو جناب وآمر النسوء ما نحو الجناد هو جناب الواقع ما كننا للموضوع تقتضي أجراء في الجنادة الجناب السلمان ان صحت الصوم او اذا نسي الجناب نسي ان يرتكب بطلت القوم هذه للمناسبات تقبل المراد بذنبهم حيث وإن وعندئذ اذا على هذا فلا يطلق عليهم قلبه الله على مدير قلنا المراد بما ان يكون مراد في جنب الله ولكن اوجب عنوان الضحارة. مدير على العلم. لا يرفع لكن نوجب عنوان الضحارة. بقريمنا في الآية الواردة ما يريد الله ليه عليكم من عرض ولكن يريده لي فح. يرفع. ان الله جعل التراب صهورا فباعدل الماء صهورا او التراب احل صهورا او جعلت بين الارض مثل وصهورا او ان رب الماء ورب الصعيد واحد فكلها كما تكون الذي افعل اقله من موجب الصهاره على سائر المداوي En de afgelopen jaren dat de afgelopen jaren de afgelopen jaren de afgelopen jaren de afgelopen jaren de afgelopen jaren de afgelopen jaren de afgelopen en de moeders van hun dochters. Toen werd er gecontroleerd. Dit is een man die daar is toe. Hij is daar niet. Aan het kijken is hij. Hij kan zien dat er een is die tegen hem is. Het die فان تركه هو تركه وكذا لو كان متمسكلا بالغصن وترك حتى باقى ال ابد فيه اشكاله هذا هو التحديد اسياي بالقول قرات الرساله المساله الثانيه والخمسون لا من علاما سيمن عن بالغصن هل يبقى مستيقب اولى بذلك en dan moet je zeggen, ja, je komt hier te willen. En je doet je dan niet niet ja, je doet je dan niet meer. En dan En مبدل عن الهضوء والنوم ليس للموجبات مصلة للمراضي والاستماع لأن الناس الذي هو بكل عن الهضوء يمطل بالحليف الأفراق هذه المسألة طبعاً مو مستديرة بعضهم بنين على أن هذه المسألات مبنية على أنك تنموا مرافع أو موجود إذا قلنا بأنك تنموا مرافع كيف تنقل إذا قلنا بأن التيمموم مضيح مرافع فالحدث باطل وإن إذن هذا التيمموم قد الثقل.